الحمد لله الحمد لله القوي العزيز الحمد لله العزيز الجبار الحمد لله الجبار القهار أ ه ل ك الكفار ونصر ا ل أ ب ر ا ر ومن علينا ب أ ن جعل للمسلمين في أ ر ض العراق دار أ ح م د ه سبحانه حمد شاكر لنعمه و آ ل ا ئ ه وصابر على ابتلائه وراض بقضائه الحمد لله معز ا ل إ س ل ا م بالمجاهدين وناصر ا ل س ن ة بالعلماء الربانيين و م ح ي قلوب ا ل أ م ة بفتيانها الاستشهاديين والصلاه والسلام على أ ب ي القاسم ا ل أ م ي ن سيد المجاهدين و أ م ي ر المرابطين و ق ر ة أ ع ي ن من هم بالحق ص ا د ع ي ن اللهم صل عليه ما زرع لغم في أ ر ض الجهاد اللهم صل عليه ما تجهز ا ل ف ت ي ة ب ا ل ع د ة والعتاد اللهم صل عليه ما نصب كمين بكل سهل وواد صلى الله عليه وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه ما أ ط ل ق صاروخ على معاقل ا ل أ و غ ا د وسلم تسليما كثيرا أ م ا بعد اللهم لا سهل إ ل ا ما جعلته سهلا و أ ن ت تجعل الحزن إ ذ ا شئت سهلا اللهم أ ع ن ا على ا ل إ خ ل ا ص واصرف عنا الرياء و ا ل س م ع ة والوسواس واجعلنا ممن يطلب رضاك ربنا لارضا الناس يقول الحق تبارك وتعالى يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا أ ط ي ع و ا الله و أ ط ي ع و ا الرسول و أ و ل ي ا ل أ م ر منكم سئل أ ب ن ا ء الشيخ محمد بن عبد الوهاب وحمد بن ن ا ص ر رحمهم الله هل نصب ا ل إ م ا م فرض على الناس أ م لا فقالوا الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الإمام يجب نصبه على الناس وذلك أن أمور الإسلام لا تتم إلا بذلك كالجهاد في سبيل الله عليه أهل على وذلك بذلك سبيل يجب في نصبه أن أن أمور تتم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 وقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وفي الحديث أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على المرء السمع و ا ل ط ا ع ة فيما أ ح ب وكره ما لم يؤمر ب م ع ص ي ة ف إ ذ ا أ م ر ب م ع ص ي ة فلا سمع ولا طاعه ة سارية وفي حديث العرباض بن ن أ قال عليه السلام بتقوى السلام الله تعالى والسمع والطاعة عليه أوصيكم وان تامر عليكم عبد حبشي وعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل بدعه ضلاله ولا يستقيم الدين الا بامام ولهذا قال علي رضي الله عنه لا بد للناس من اماره بره كانت او فاجره قالوا يا امير المؤمنين هذه البره عرفناها فما بال الفاجره قال يقام بها الحدود ويؤمن بها ا ل ص ب ل و أ م ا العبد إ ذ ا اجتمعت فيه شروط ا ل إ م ا م ة فالذي عليه أ ه ل العلم أ ن العبد لا تجوز إ م ا م ت ه إ ذ ا أ م ك ن ولم يقهر الناس بسلطانه و أ م ا إ ذ ا قهر الناس وجبت ا طاعته وحرمت مخالفته كما في حديث العرباض المتقدم و إ ن ت أ م ر عليكم عبد حبشي و إ ذ ا أ م ك ن كون ا ل إ م ا م من قريش فهو أ و ل ى كما في الحديث الصحيح الدر ا ل س ن ي ة في ا ل ا ج و ب ة ا ل ن ج د ي ة الجزء التاسع لطالما لبس أ ه ل الزيغ على ا ل أ م ة لعقود خلت ب إ ن ز ا ل نصوص الكتاب و ا ل س ن ة على من لا يستحقها وهي س ن ة أ ه ل الضلال وشرعتهم وهي م ا ض ي ة إ ل ى أ ن يرها ل ل ه ا ل أ ر ض ومن عليها فكان الكافر المفارق لدين ا ل إ س ل ا م إ م ا م ا للمسلمين والمجاهد بنفسه وماله حروريا مارقا من الدين و ا ل ق ا ئ م ة تطول وهكذا الحال إ ذ ا غاب العلم وانتكست الفطر وطمست العقول فاشتبهت ا ل أ م و ر على علماء اجلاء وحارت الباب طلاب العلم و ا ل د ع ا ء أ م ا عن حال عوامل المسلمين فحدث ولا حرج عليك إ ن الفقيه إ ذ ا غوى و أ ط ا ع ه قوم غووا معه فضاع وضيع مثل ا ل س ف ي ن ة انهوت في ل ج ة تغرق ويغرق كل ما فيها م ع ه قد أ ا ب علماء السوء على م ح ا و ل ة طمس كل معاني الجهاد إ ل ا ما يرتضيه الحاكم ب ش ر ع ة ا ل أ ن د ا د فلك أ ن ت ؤ ل ف كتابا أ و تلقي على ا ل أ س م ا ع خطبا عن جهاد النفس والشهوات دون أ ن تتعدى إ ل ى غيره من أ ن و ا ع الجهاد ك ا ل أ م ر بالمعروف و إ ن ك ا ر المنكرات أ و ا ل ح س ب ة على ذوي الهيئات حتى صار ا ل ج ه ا د عند هؤلاء معاني اخرى غير التي نعلمها من الكتاب و ا ل س ن ة فصدق فيهم قول القائل جهزنا في ا ل أ ر ض غ ز و ة محتسب واندب إ ل ي ه ا من يساعد وانتدب واحمل على خيل ا ل ه و ا شيم الصبا واعقد لجيش اللهو الويه الضرب واهتف ب أ ج ن ا د السرور وقدبها نحو الرياض و أ ن ت أ ك ر م من ركب جيش تكون طبوله عيدانه وقرونه النايات تسعدها القصب و ه ز ز رماحا من تباشير المنى واسلل سيوفا من م ع ت ق ة العنب ولقد قدر الله جل قدر ذكره أ ن نعيش ونرى رجل السوء ب ا ل أ ر ض ا ل ط ي ب ة يقول إ ن ا ندعو ولاه ا ل أ م ر أ ن ن ق ن ط على تنظيم ا ل ق ا ع د ة يقصد في الحرم بئس ما قلت يا عبد الدرهم ولكن هي س ن ة الله وحكمته في خلقه و إ ن ا لندعو على عبيد الخميصه والخميله ممن علم الله في علمه أنه لن يرعو لن موالاة الظالمين من هم أنه ونصرة لشرع الله مبدلين ربنا اطمس على أموالهم ونريد ا ش د على قلوبهم فلا م ي ؤ و ا حتى ي و ا العذاب ا ل ل أ م الأمل م لكن سيظل و و ج ان ل أ الله عز وجل عز ع و قد د ن ا م و ع و د ا ا ف ق ل في ك ت الذين ب ه إنا ن ن روصلنا ص ر ل ا آ م ن و ا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وقال ت ع ا ل ى ونريد أن نمن ع ف و ا في ا ل أ ر ض ونجعلهم أ ئ م ة ونجعلهم الوارثين ونحن في هذه ا ل أ ي ا م ا ل ط ي ب ة نرى تباشير النصر تلوح في ا ل أ ف ق القريب فهذه الشيشان تقض مضاجع الملحدين وجنود ا ل أ ف غ ا ن ترتع و بفضل الله في غنائم الصليبيين و د و ل ة العراق الاسلاميه إ س ل م ي ة كلمة يا لها من كلمة طال ة ا ل إن اللسان يعجز عن المؤمنين يعجز وصف رحة ويعجز حين يرى قوتها في الحق عن الثناء على جندها المرابطين ويعجز حين يرى صفاء منهجها على الكتاب و ا ل س ن ة عن وصف ضلال المنافقين ممن يصفها ب أ ن ه ا د و ل ة إ ر ه ا ب ي ي ن نعم إ ن كان ذبح العلوج ودك حصونهم إ ر ه ا ب ا ف إ ن ه م إ ر ه ارهابيون ب تثبت ي و ن نعم إن كان قتل من قتل د و خ ي ن وإعانته ت ه ا ل ل ص ي ي ن فإنهم إرهابا إ ر ه ا ب نعم إ ن كان إ ق ا م ت ه م ل د و ل ة إ س ل ا م ي ة تحكم ب ش ر ع ة الرحمن و س ن ة سيد ا ل أ ن ا م عليه السلام إ ن كان ذلك إ ر ه ا ب ا ف إ ن ه م إ ر ه ا ب ي و ن أ م ا زعم أ ن ه ا تقتل ا ل أ ب ر ي ا ء فهذا محض كذب وافتراء تولى كبره فريق من البعثين ي والقوميين يقودهم حزب المستسلمين و ش ر ذ م ة من الروافض الملاعين تابعهم على ذلك من نحسن بهم الظن إ ل ى هذه ا ل س ا ع ة من بعض إ خ و ا ن ه م المجاهلين هداهم الله و أ ص ل ح اهالهم و ج م ع على الحق قلوبهم و أ ف ع ا ل ه م لكن ليعلم ا ل ق ا ص والداني أ ن ا ل ن ي ة ا ل ص ا ل ح ة لا تصلح العمل الفاسد كما أ ن العمل الفاسد لا يبرر بصلاح النوايا فعلى من تصدر ل ط ع ن فيهم أ ي ياتي على ما قاله بالبراهين لا مجرد الظنون ف إ ذ ا لم ي أ ت و ا بالشهداء ف أ و ل ئ ك عند الله هم الكاذبون ولا ندعي لأحد ندعي عصمة وقد يحدث الشطط و ا ل خ ط أ من أ ح د المجاهدين لكنه حال لا ينفك عن الحروب وكل مذنب يقتص منه بما اقترفه وليس هذا سببا في الطعن فيهم وفي دولتهم وننكر هذا بما يليق بحجم الجرم فمن زاد على ذلك فما فقه ا ل ح س ب ة ا ل ش ر ع ي ة وما علم حقوق الراعي على الرعيه ة ونحذر أ ل الزيق من تحريف كلام العلماء تحريف من محرفة نقل أو صورة إليهم فإنهم يفتون بما يقول السائل و إ ن كنا نعتب على بعضهم م ع ا ت ب ة الطالب لشيخه إ ذ أ ف ت ى بعضهم غفر الله له قبل أ ن تكتمل لديه ا ل ص و ر ة ونعتذر لهم ونطلب إ ل ي ه م أ ن ي ق خ ذ و ا النقول عن الثقات ما استطاعوا لذلك سبيلا ل أ ن العالم خصوصا من اشتهر عنه الصدع بالحق ل ي ق و ل ا ل ك ل م ة فيتبعه عليها ملايين المسلمين فالحذر الحذر أيها الفضلاء فان ل الحذر الفضلاء ح ذ ر أيها ف إ الحرب على د و ل ة ا ل إ س ل ا م في العراق و م ح ا و ل ة تشويه صورتها هي في حقيقتها ت أ ت ي في سياق الحرب على ا ل إ س ل ا م بشكل عام وعلى تحكيم ا ل ش ر ي ع ة و ع ق ي د ة الولاء والبراء بشكل خاص وإني أتوجه وإن وراءه موصيك جوامع ومعالمه إلى إني فإن إن إني المؤمنين المؤمنين المؤمنين من الناس بالحديث أمير يا أمير يا أمير في فاحتمله كرهته تحب قبلته حفظه الله الله بكلام بكلمات ما الآلام اخشى مكلمك ولا تخشى الناس في الله ولا ي ح ا ل ف قولك فعلك ف إ ن خير القول ما صدقه الفعل و أ ح ب لقريب المسلمين وبعيدهم ما تحب لنفسك و أ ه ل بيتك وخذ الغمرات إ ل ى الحق حيث علمته ولا تخف الله لومه لائم واطلب الحق حيث كان واتق الله أ ن يراك حيث نهاك أ و يفقدك حيث أ م ر ك اتق الله يا أ م ي ر المؤمنين واعلم أ ن ك في كل يوم يخرج عنك وفي كل ل ي ل ة ت أ ت ي عليك لا تزداد من الدنيا إ ل ا بعدا ومن ا ل آ خ ر ة إ ل ا قربا وعلى إ ث ر ك طالب لا تفوته وقد نصب لك علما لا تجوزه فما أ س ر ع ما تبلغ العلم وما أ و ش ك أ ن لحقت الطالب وما نحن فيه و أ ن ت زائل والذي نحن صائرون إ ل ي ه باق إ ن خيرا فخيرا و إ ن غير ذلك فبادر ب إ ص ل ا ح ه قبل أ ن تبادر يا أ م ي ر المؤمنين إ ن م ا الدنيا سوق من ا ل أ س و ا ق منها خرج الناس بما يضرهم وما ينفعهم وكم من قوم غرهم منها مثل الذي أ ص ب ح ن ا فيه حتى أ ت ا ه م الموت فاستوعبهم فخرجوا منها ملومين لم ياخذوا منها لما أ ح ب و ا من ا ل آ خ ر ة عده ولا لما كرهوا منها ج ن ة ا ق ت س م ما جمعوا من لم يحمدهم وصاروا إ ل ى من لا يعذرهم فنحن محقوقون يا أ م ي ر المؤمنين أ ن ننظر إ ل ى تلك ا ل أ ع م ا ل التي نغبطهم بها فنخلفهم فيها و إ ل ى ا ل أ ع م ا ل التي نتخوف عليهم فيها فنكف عنها فاتق الله وانصر المظلوم ورد الظالم ثلاث من كن فيه استكمل ا ل إ ي م ا ن بالله عز وجل إ ذ ا رضي لم ي د خ ل ه رضاه في الباطن و إ ذ ا غضب لم يخرجه غضبه من الحق و إ ذ ا قدر لم يتناول ما ليس له اللهم إ ن كان أ م ي ر المؤمنين أ ب و عمر البغدادي وليك فيسره للخير و إ ن كان غير ذلك فخذ إ ل ى الخير بناصيته اللهم أ ل ه م ر ج د ه واجمع على طاعته عموم شعبه اللهم انصره على عدوك وعدوه اللهم افتح على يديه البلاد و أ ل ن ل ه قلوب العباد و أ ع ن ه على الثبات ثم احشره مع ا م ة العدل في يوم المعاد اللهم اصرف عنه العجب والرياء و أ ن و ا ع البلاء اللهم اجعله هاديا مهديا راضيا مرضيا ولا تجعله في ا ل أ ر ض جبارا عتيا اللهم ك له على نفسه وعدوه عونا ونصيرا واجعل الكتاب والسنه ل إ ف ع ا ل ه سراجا منيرا اللهم اجعله للخير سباقا ولجمع ك ل م ة المسلمين تواقا اللهم اجعله غ ص ة في حروق الفجار و ص و ت عذاب على الكفار وبردا وسلاما على عبادك ا ل أ ض ر ا ر يا بوش قد ل ق ي ت ف ا ر س ه م ة عند اللقاء معاود الاقدام من آ ل هاشم من ثناء باهر ومهذبين متوجين كرامي د ع و إ ل ى دين ا ل إ ل ه ونصره و إ ل ى الهدى وشرائع ا ل إ س ل ا م بمهند عظب رقيق حده ذي رونق ي ف ر الفقار حسام ي والله ناصر دينه وجنوده ومعين كل موحد مقدامي لقد سيف أمير المؤمنين عناء الرد على الصليبيين من الكفار في مدينة الأنبار وهم قليلة بفضل عزيز القهار خرجوا في غفلة من بين الأخيار الدين والدار الدرهم والدنار العزيز الغفار مدينة وعبدوا دون كثان عناء خرجوا فخربوا وأذنى من من بين من سيف أمير في عزيز في بهم وهم شرذمة فسبحان من نكس فطره هؤلاء فسموا ا ل ص ب ا ت ص ح و ة ف ص ا ر و ا في درب ا ل ع م ا ل ة و ا ل ر د ة ف ت ج ر أ على أ س و د التوحيد ذلك الدرويش فنتفوا من جلده الريش ثم أ ن ش د و ا قائلين نحن ا ل أ خ ا ي ل لا يزال غلامنا حتى يدب على العصا مذثورا تبكي السيوف إ ذ ا فقدنا أ ك ف ن ا جزعا ويعلمنا الرفاق ب ث و ر ا ولنحن أ و ث ق و ا في صدور نسائكم منكم إ ذ ا بكر الصراخ بكورا أ ل ا سلمت يمين من قطع ر أ س ذلك الديك و ا ل ع ا ق ب ة لبني جنسه من دواجن الامريكان أ م ر ي ك ن ك ا أني لأعجب ل ج ل ق القائل الزندقة س نسب م أما علم القائل أن لهم الروافض إلى ل فرص في وعرب أن ن الوطنية الخبيثة تسوي بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان تحت مسمى الأوطان ه ا الخبيثة أولياء وأولياء ولا ترفع رأسا ا ل تسوي بعقيدة ي تحت ترفع مسمى م إ لا والله لا فرق بين من يطعن في عرض نبينا صلى الله عليه وسلم ب ا ل ع ر ب ي ة أ و ا ل ف ا ر س ي ة فالكفر لا تعلم له ع ش ي ر ة أ و ج ن س ي ة آ ت ل الله الروافض ومن برر عقائدهم أ و أ ف ع ا ل ه م أ م ا المجوس ف إ ن ي غير شاتمهم لا هم كرام ولا ع ر ض لهم خطر قوم لئام أ ق ل الله عدتهم كما تساقط حول ا ل ف ق ح ة البعر ك أ ن ريحهم في الناس إ ذ برزوا ريح الكلاب إ ذ ا ما بله المطر أ و ل ا د حام فلن تلقى لهم شبها الا تيوس على أ ك ت ا ف ه ا الشعر إ ن سابقوا سبقوا أ و نافروا نفروا أ و كافروا أ ح د ا من غيرهم كثروا شبه الاماء فلا دين ولا حسب لو قامروا الزنج عن أ ح س ا ب ه م قمروا ف ا ل ق ا ل م ج و س ي ة لا يمنعك حرمته شبه النبيط اذا استعبدتهم صبروا ولا نفسد على إ خ و ا ن ن ا فرحتهم ب د و ل ة ا ل إ س ل ا م بذكر أ و ل ئ ك اللئام وندعوهم في كل مقام إ ل ى ن ص ر ة ذاك ا ل أ م ي ر الهمام وحزبه من المهاجرين و ا ل أ ن ص ا ر الكرام كونوا جميعا يا بني اذا اعترى خط ولا تتفرقوا احادا تابى ر م ا ح إ ذ ا اجتمعنا تكسرا و إ ذ ا افترقنا تكسرت آ ح ا د ا اللهم أ ع ز د و ل ة ا ل إ س ل ا م ب ج م ا ع ة أ ن ص ا ر ا ل س ن ة اللهم أ ع ز د و ل ة ا ل إ س ل ا م ب ج م ا ع ة أ ن ص ا ر ا ل س ن ة اللهم أ ع ز د و ل ة ا ل إ س ل ا م ب ج م ا ع ة أ ن ص ا ر ا ل س ن ة ومن كان على نهجهم باتباع ا ك ت ا ب و ا ل س ن ة اللهم اجمع قلوب العباد على ما تحبه وترضاه ووفقهم للخير وحبب إ ل ي ه م ا ل إ ي م ا ن وكره إ ل ي ه م الكفر والفسوق والعصيان يا رحيم يا رحمن اللهم إ ن ا ن س أ ل ك ب أ س م ا ئ ك وصفاتك وكريم منك ولطف ي قضائك وواسع رحمتك وعظيم آ ل ا ئ ك أ ن تثبت جنود د و ل ة ا ل إ س ل ا م في العراق و أ ن تفضح ل أ ه ل ن ا في العشائر من يزين لهم ا ل ر د ة والنفاق اللهم احفظهم بحفظك واهدهم الى الحق ب إ ذ ن ك وعاقب المسيء منهم بعدلك هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله على خير البريه ة البشرية نبي الأمة الأمية ورحمة برقة المرابطة وهادي وعلى وصحبه وسلم والسلام وبركاته أخوكم في الله عليه آله الله تسليما كثيرا نبي عليكم صلى ل ل من في ابو خ ث ي ف ة ا بن عبد الرحمن الحرابي